هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين آلية ليس لهم طعام إلا ولا يغني من الجوع وجوه يومئذ ناعمة لزعيها راطية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين عجارية فيها سرم وصوت وزرابي مذفوتة أ ينظرون إلى القبل إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء وإلى الكبار كيف نصيبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه إن إلينا إياهم إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم